ومن سيئات أعمالنا من يهدد الله في طلاب ومن وشهد واشهد الله بلا لها من دوار وحته لا شريكة واشهده محمد عبد الله ومحمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سير للعبيه بلا يحدي أما بعد قوله العزة من الله تعالى لا من أوصى بأهده واتقى إن الله يحبه المستقيم من الذين يشتغلون لعهد الله وإليانهم ثمنا قليلا هلالك يقنع فلا في الآخر ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم ولا اشتركوا في الوثائق الحق مع الناس جميعا لا معافئة الغمانية ونقود من الوثائق العقول مع جميع والجماعات لا مع المسلمين فقط وهكذا غير الإسلام من هذا ويغضب طريقها ذلك اليهود لا يكون بعيد ولا يغاضبون على آمانة إلا مع بعضهم مع بعضهم ذلك بأنهم قالوا ربط علينا في الأميين سبيل اما مع غيرهم ممن يسمون لهم اميين فإنهم لا مانع عندهم من الزيالة وعلى الوطاء بالعرض وأرض اموالهم بعيد ضريفة للأفوط ومنهم من انسى منه بذياله لا يؤديه لذلك إلا ما دوس عدده قاعدة إلا يعددك مقالبا له وقال من عيده ولا يعني أن يقصد مالا أو يقول أو على الذين ما يغيب من أهل يهود، من أهل إسماعيل، من أهل ياسين، من أهل وادي مع ومع أهل البلاد، الذين لا على أهل من غر الجود جلد ولا فيه كبر ولا نعيم ولا هذا ما هلكه وهذا ما يسونه في دياره مما سجد به على رواه الزواج ويقولون على الله الكذب وهم على هم كلا ربا مع أكيد اليهود كلا والله لا قدره وانا كما هذا الباطل الذي وجدناه ها حاولنا ان يكون جيره كبير وكتبنا العرب ثم نترك هذا معنى تشابك العرب واليه من غير اليهود المعارضة العريل في في غير الجهود سبيل المعارضة المعارضة المعارضة العظيم في أي تعالى المعارضة الجهود هذا كم حالو مصرر أبوات عز وعين ويقولون على الله الكلمة وهو يعلمون القرآن يقولون من هذا يضحوا لقوله ان هم يعاملون بعضهم بعضا من غطنة والخير ثم يعاملون غني ربن بالسكاة هل يضحوا الهد هل يوتي بالعهد مع قوله ثم لا يوفي بالعهد مع غيره لا لا من اوطى لابتكي والسفر فإن الله يجب المستقيم على ملء ملء واحد من لا يعبدون، أن وصية العهد مع أي مال عهد، سواء كان أو يهوديا أو مطلعيا. ما دام قطع هذا، فيجب أن وصيته الوصاية بالغول، وإلزام الغول، انتظار الوضع بكل من تجربته أبو الجمهوري حتى علم الإسلام وأوضعه القوهان أعظم قوينه فقال تعالى يا الذين آمنوا أعطوا للعبور وقال تعالى وأعطوا للعبور إذن العهد كان مسؤولا <تصفيق> هنا معنا واو كل عهد الله بعهدهم ولا تظن ان ما بعدكم وقد دعا لكم الله عليه كثيرا ان الله اعلم بما تعمل وانا اقول العظيم ضيعه كثير من المسلمين ولا يُقدِّم العقد وأصبحوا مغريين لمقوت النّاس، وأعظم ما يُقدَّم به من العقود والأقوال أمر الله أمر النساء، فلا بد أن يُقدَّم به أعظم القدَّام، وأن يُنَكَّ أعظم ولا يبقى على عقب ذلك فإذا استجلت مهي بدي ابنالي لأحد فلا يصح أن ترجع عن ذلك أبدا إلا إذا كان هناك حضر شرعي وعقف فيه الشرع لكن في ذلك لا يصح وقد شباكتهم من الله لا أقفل في ديارات هذا الأمر فقال حضبت إن هذا أكلم من مسلم حول السهوء ومع ذا هذه الحزبة فالتعجل عليهم وأعطاء الهدايا لهم الحزاب إذا هم يأتون في ويقولون إن... إننا أخذنا هذا الانتباه فهذا خلط غليل وستفاة ملغولة عم هذا الشب فستعلم من كمتاب على الخضبات وغضب من على هذا الأمر فثم يسمع عنده وحضر وبغير قدر ينزل هذا الشرق فهذا قلت من قطع عطيب المسلمين للمعطاء الجديدة بل يفعلون حتى عن عقد الزواج وبعد اقتراضي هذا الشيء بي الفتاة صبار موصيحا هم يجب إذا بأهلها يبني أنهم لا هذا العقد أو أنهم لا أعضل هذا الزوج زوجتها بحذة أعضاء أخرى وإنما الآخر واحدا أكثر معي أو أعلى وريفة أو نحو ذلك من يقول خذن بأمر المحور السمين ذلا من أوصى بأحده الله يحب المرسقين لابد من وعهد ووعد وأي أمر مستفيد وعظم الشروط التي وقف بها ما النساء الزواج هو هاتف بشروط وعقواها <تصفيق> كم أن يكون هذا الشروط مهاجباً بإزال الله الشوط يجب أنه قرأت لكتاب لا لأنه لا توقفه فلو اشترك, اشترك عليك أهل الزفاف عندنا يجب أن يحفظ عليها حينك تتزوج معها غيرها حينما تضم إليها زوجة أخرى فعليك لا مانع أن حتى يرسول هذه الفتاة ثم منكم هذا الشرق الذي طرفته معه وظلم معها غيرها وقت بجنبه اخرى لاني هذا الشرق يخارج كتاب الله عنك وجود ويحرم عليك ما السعودة لك عندك بل ما واجب لك ان تطعنه في كثير من ينبوك الشرق الذي رأيته في كتاب ده من ايه من وطيش منه ازاي يعني؟ ازاي يحلموني حقي؟ ازاي ما أعطاني الله إياه وما أباحه دي ما استعده دي الإسلام إذا النعوذ من ذلك لقد من هذا الشر وإذا هذه من جملة الشروط التي اشترطوها عليك بلا من أولى لعهده يستقر فإن الله يحفظ التقيم لأولا متأول الله فهو أقرده في السنة والعالمية <تصفيق> وأن نعار الله محكة ولا نعار شراعه فالله يحب المستقيم فالله والله يحب, يحب المحسنين فالله يحب المجالبين إن الله يحب السبيل وقادرين في سبيله صافا كأنهم مليار مصوص ولا بد أن تحبك ما أحبه الله وعن جبلة من أغرى الله فاللهم لا أعبى الناسين لذلك من تحبهم زي وأن تقول معهم حتى يحبه الله فإذا ما قرر منك كفاء من الناسين فاستغفر الله وتمي الله إن الله تعالى غفور رحيم أن الذين جاءوا على أباب الناسين وعلى اللجنون وعلى إمراج عملهم أنه لا خير رفيد ونحو ذلك فأولادك الله لأنهم أغرب من أحب الله وإذا أغربهم أعبهم الله أغربهم الله ووجد على المؤمنين أن يبغيبهم من الذين يتراهون المجاهدين يجب على المسلمين أن يتراهون وأن يبغيبهم وأن يبغيبهم لأنه يعالي هنا أعظم وأقرم وأعلى طاطفة لهذه الظلمة منها طاطفة المجالدين الذين الذين داعوا كتبا وأموالا واشتروا الجنة لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيغترون ويغترون إلا ما هو أن أعظهم الله هو هذا تجربه ورساءة علم. الله يحب المجاهدين. فكيف لا يحبه. وكذل يسيره اليه. وكذل قفر عمله على انه لم يحقق شيء. ماذا خططه الاسراء. وماذا تعالوه. وماذا يجرينا منها. وانهم مختلفون. وانهم متفاجدون انه سبقاطلون. ما ما هي التصوير الباطل وهذا الكلام الثالث انهم قلاتهم اذهبوا عليهم وذلك كل يا في سبيل الله وقد ذكرت يوما الاختة مليارة وقلت له هل أنت تقصده هل أنت تقصد حكمة او نفسك وليس يعني تحرص على الاماره ذهب كذلك وقال كان معي كان معك في السوق الاول 12 عشر ذلك في العدد وقال له فهل انا احرص على الاماره واحرص على ممكن او قوم ذهب وذهب الصوت الذي كان معي ولم يترك الى فهل ألا بعد ذلك هؤلاء وهم في المقارب أطولهم في كرامة الشهادة هل أنا أطمع فيما تقولون في الإمارة والخطر وعندما لون الله لا تقول الإمارة ولا شيء إنها إلا هي فيها مريكا تظهر وأكل في الاقتلاع وفيه في الصبيعي فكيف تكون من هذا العمل العظيم الذي تكون عظمته على الصلاة وتواكب الجوداء في عيونها وسبوءها كيف نتقلم من هذا العمل وهذه الكرارة التي وفنوا إليها إلا الله يكذبوه فأعذبوهم بحب الله أعذوا المجاهدين من صبيبهم ومجذبهم واسعوا إلا تكونوا من معهم حتى يهزاهم الله ويهزاهم بالمنادفة ويهزاهم المؤمنون فالله يكذبو هذه الصبات العظيمة الذي يتعلق بهم المؤمن بلا من أغضر لعبيه والتفق فإن الله يحب المتقين وإذا تنقض فقواتك فعليك أن تحب من هو أكثر منك فقوة حتى تجسع الله لك أمر هذه السفقة ويكون من المتقين الحقيقيين الذين نعبون الله فإن الله يحب المتقين الله يحبه ما أعظمه المكان ومن الله يحبك الله قال في الواقع في صاحب هذا الموجود وهو هذا الجمع يحب عبدك يحب عبدك المستجم جاء لها من الكرار وياله من النقار المرافية الله يحبك ما عزت ما الأنزل من تقول أنزل, أنزل عبد الزبيل لله فعلا. الله يحبك لأننا مستقن تتقن الله وتقاعده في الشرق والعلادية على التواف فإن الله يحبك لأننا مستقن ما كالله. الله الله يحب عبدك ويتقنق عليه فهو الضطور من وجود ذلك جميل التشكر المذي يحب عبادة إننا في الامن وعمل صالحات فيبأ اللقم الرحمن الرسال أما الذي لا يقوم جعاها ولا يدفع الله والذي يقوم الألماية بعد فضيلها ويشتري بالألماية لثمنة قليلا، فالأولاك لا على أروا ولا معطي بلهم في ولا أن ينهبهم ولا ينهبهم ولا ينهبهم ولا يفكر ولا ينهبهم ولا ينهبهم بعد عذاب أليم هلأ ما أفقى هذه الحفقة التي باع بها العهد والعهد وكل الإذنان ليشتري ثمنة قليلة ويقول أنكم يا فالدنيا كلها ثمن قليل فعما قليل تنتهي، فعما قليل ينتهي الأمر كله فلا أول إلا ويسلوه آخر عما قليل فتنسهي الدنيا ولو أنه أبدا الدنيا لكانت ثمنا قليلا حينما داع اليمين وداع العهد وداع العهد وداع كل امتزال واشترى هذا السنة القليل لا نطيب له بالعجاب ولا نظريه الله ولا نظريه الله ولا نظره ولا نظره وله عجاب المليل جئت الذي ذاع بها واشترى لأنه أول من الضارف وخاف بالعجب ونقضى العقد ولم يوثي بالوعد ضيعتنا اللذاء وأذهب قل لا توجد من الله علينا واشتغى بالإيمان الله ثمنا قليلا فكان العقاب شديدا وكان العزاب قليما لأنه لأرض كل الذين يشتغون بعهد الله وأيمانهم ثمن القليلات لا علامة على الله وماذا يكون له من المصير في الآثرة ومن داعا داعا كل شيء في سبيل المصير الكريم في سبيل المصير وفي الآثرة من جانب لغرض الآثرة نعرض لهم في له الحاكم ومن جانب لغرض الدنيا نؤثر منها وما لهم في الآثرة من, من المصير وَأَوْلَىٰ يَبْدِيهِ مَعَ الْحَارِثِينَ الَّذِينَ لَا خَلاَصٌ فِي الْأَرْضِ الَّذِينَ يَسْتَعِينَ السِّحَرَ وَيَكْسِبُونَ وَالَّذِينَ يَكْفُرُونَ لا خَلاَصٌ فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمْ يَشْتَرَوْا نَالُوهُمْ ولا بإذن ما شعروا به أو فتاة لو كانوا يعلمونه فمن الله من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاقه لأنه من الدنيا واشتراها ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وإنها عذابا لا أولاد لهم نقيم في الآداء ولهم نقيم في العلاق الموحى أما الذين باعوا العهد والوعدة والعقدة واليمينة وباعوا كل ابتزام واشكروا بهذا السنة القليلة فإذا نقول له نقيم الآداء أولك منه الله أولك منه الله لا يكون لهم شيء في في من ذلك ولا يكون لهم علينا ونحن فعلينا حسى لمن أنه نحن ولا عهد في سبيل قوضع من أطماء الدنيا أو آآ نوم الضيعة لأنه اشتري آخر معه ثمان أكثر أعوذنا للأسنا أو للسلاة لأن الواسطة وما ومال أكثر والأعوذان لا يسح أن نقلنا للعبود أو ننقذ العبود لأعرض من الدنيا ثم نحدث الآلاء عن أهل الكتاب وآل في تأليل كتبهم أو فقرات منها وأن الليلة الدين عندهم فاعبتو منه ذي السماء وما استوته كتومه، يغيمون فيها، ثم عن في لعنة الكار، أو ثم عن في غضب جرائي، أو ثم في الحصول على شهوة أو نوى، وإن منهم لفريقا يقول أن سلطهم الكتاب، متحفظون بالكتاب فلا خوف من الكتاب، فلا عند الله. ونحور من عند الله قائمون على الله الكذب وهم يعلمون فايذ اي من اشد من هذا هذا هو الكلام عن المواضيع وله حق مما ذكروا لا تو لا تتناقش ا هذا بشاره النبي محمد صلى الله عليه وسلم أين هذات الأناجير التي بين عين اليوم في أربعة الأناجير المعترف بها اسمياً ودولياً فلا من هذا؟ على كل ما في بعض الأناجير الأسرى التي لم بها العالمياً سنجين في النار الذي يشهد فيه يعترف نبيل العمى الله صلى الله عليه وسلم عم وراظه فجعلوا عيدا إلها أو إذن إله ثم كتبوا وفضلوا أنه قفل وصير وأنه بعده أن قام اليوم السابق وذي من أضحاب قال لهم ضاعوا كبير على يمينه انه ينظر في بعض الاناجيب مثل الجيل المرآة انه لم يقسر ولم نشرب وانه دفل على أبحانه فولده النياما ينحن ثم جاءت الملائكة فعرضوه من الناسجة الجميعية طرعوا الى السلام مع الثالج الثالجة فلن يعترف لم يعترف انجيب بان نحن قولينا او سورة <تصفيق> كما احضر بالنشارة لندبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كان التغيير والتبديل وكانت التحريف والنفيان لا تحضر منا بالكروب واختلف اختلافا كبيرا وجاء الجن دين ليعذبوا ويحاديث الكلم عن موابات إن تحديث معنى وإن تحديث رفض ولديون أنصاب اليدانية تحديثونها عن معنىها إرضاءا للحكام أو من للجماهية أو إرضاءا من أدوان أو لهوة وللقصود على المال وعلى شعب العش وإن منهما ثابتين يرمون أنزلتهم في الكتاب ينمون المسوط للجلد ينمون العلاقها أو ينمون الألسل ثالثة ينمون الألسل ثالثة لتوقفونه إلى الكتاب ومع ذلك الشتاء ويقولون هو من عند الذي يقول بما يحدثه هو من عند هو من الالتنات. ويقولون على الله قالوا على الله الكذب، قالوا إن عيسى ابن الله وإن الله القدس إله مع الله وقالوا إلينا في هذا عواته وعينا ويقولون على الله الكذب وهم يعلم وإذا لم تذهب الآن جاءت في الأول والمقار فإن هذا الله وعلى الغرض إلى المسلمين سبيل علماء الدين في, في سبيل أسوار الصدقة حول أسوار الجماهية حضروا عن موابق وردوا وردوا في ثم قال هذا من الله وهذا تشمله وعلى ذا لا تقضى النصر وهكذا طمع وثيما وضع فيه في النار الدين من الجهود والنصار فماذا تقضيه في, فما في أمر المسجي وهو قد الحضار شهدات الاستثمار حضار شهدات الاستثمار والمعلم عن دموك في الأرض والذالب 89 فلما جاء سبتمبر 89 أحاول شهادت الإصبار وأحاول التعاول مع الهنوك وأقض النجاة عن الحد ثم كان النجاة عن الخرمة وبنفس الحرارة التي ذات عدها عن الخرمة ذات بها عن الحد عن, عن التعاول مع الهنوك فأقضل فوائد فأقضل الثواب القضية أن تعمل الهنوك أننا مانع أن من هذا كله، فأعلبنا وطغت عن المواضيع أن هو هذا عندي لا، وما هو عندي لا، كل ذلك من الشك الذي ولما سأل عن السياحة، ففَكَلَمَا كَلَامٌ بعيدٌ عن الإسلام، فضاع من محافظةً على الأموال التي تأثير نفسها وإدقاء نفسه على الكرسي <تصفيق> ومحافظةً على التدخيلات والأموال والعطينارات التي اجدروا له في سبيل منصره فكلهم لمن قريب فأيه الذين يكتبون الكتابة لديهم فما قلنا هذا من عند الله واحتروا به ثمنا قليلا لهم مما تكتبت أيديه فويلوا لهم مما يكتبون ويلوا لهم هذا الكسب ويلوا لهم من ما احتروا به بهذا الثمنا قليل احتروا وضعوا باعوا اليوم ببئة غير واحتروا به ثمنا قليلا يشتغلون من الدنيا ولا في الدنيا كلها هذا يقوم كل القليل وإنهم لا يشتغلون إلا عربا حاضرة لا يشتغلون من القليل كما لا يحضرون الدنيا ولا نفس الدنيا ولا عشر الدنيا إلا يحضرون بعض الأموال وبعض التسهيلات والضعاء على منصول أو برسي أو نفسها قليل قليل قليل وفي <تصفيق> تبيل هذا القرآن القليل يُعطي يُعطي أحكاماً تنسبها إلى الدين هي هِلَا من إلى القرآن وَمَا من القرآن تنسبها إلى الإسلام وَمَا هِلَا فَتْنِيَا الْإِسْلَابِ هذا عنه عند الله قرأه عند الله وهذا من الكتاب في احسابه من الجساد وما هو من الجساد في السياعة هذا المسكد كما نقال له قال كنا ما يمانع من الخمر في هذه القدادة لأنها في مصمعة الوطن ولا مانع وجود القدادة القمار لأنها في مصمعة الوطن فرصوعة الوطن هي كل شيء يدر عنه الأحكام وتمجزت الشمعة من أجل ويدرم أن هذا لا مناك القرآن صوت الأقوى من رجال الدين والله هو النقاط إلى علماء الدين للمسلمين علماء السلطة النبيل المرضون هؤلاء وهؤلاء وإذا كان المرسي يرضي سلطانه وحكاته فإن هاي الارتباه العلماء في السعودية ترضي آل سعوده خاطرهم الله وأذن لهم لفضل أكثر للجين وعظم الناس عن الحق علماء السلطة له في, في السعودية ونقدمهم الشيخ الناس يقول يحر يؤيد آل سعودين في كل الغارة فلما قالت لنا حقوق الإنسان في السعودية تبدأ المحافظة على حقوق المسلمين قارب حاولوا ولم تقعد فتقرد الشيخ الهداد ومعه هم اعتبار الهداد لا ان كان لغة القوة وانها احضار تجاوز الحمد طنع من المحاكم الشرعية ومعه هم المحاكم الشرعيه المحولات هل ضار النسازات هذه النبي المنونة المنواركة التي يتقدمها الشيخ عبدالله من جبريل اكرامه الله واحتنمه مدى ومعه الهداد ذي الله يحافظون على ذيهن ويقولون الحق وإن كان مرة ويريدون أن يستقلقوا حقوق المسلمين من الأمراء الصجر الكفرة الأمراء الذين يحبثون بمغادرات المسلمين ويصدرون الأرض والمال والدور أي دارة تتجبون أي أرض في تصدرون ولو الارض الحكم عليهم يأخذ يحب الارض يحبسوه اي الارض يحكم عليهم يحبسوه وعليهم يشاء الله هيا لديهم فضوطة في الشعب والارض والوطن والمال وكل شيء لا تطبيع محكمة ان تفقوا عليهم ولا مضاعهم ان يفتشح مضاعهم ولا شرطية من فترة مالحول هذه فإذا قامت لك, لك من حقوق الإنسان من حقوق المسلمين فحافظوا على حقوق المسلمين لك لك من العلماء واجهتها حيث اكتبار العلماء في الواضح وفي الواضح لك, لك مغادروا فهذا يؤدي الى دين الصوفه يقولون فمن الذي قال عن واضحه هذا من الكتاب هو من الكتاب هذا من وما هو من الذلال على الله التكلى قائم وقال له الجانبين وقال أخوانا جيلون وقال له من تسترون من جيل والحزن كما قالوا ان عيسى مولد من العرق فأنه لا يكون الله أبوه en el futuro libre a آن‌هی که به من الاتفادة وإن كنتم في الرسول لكذا بدراستكم فبعلمكم من الاتفاد قولوا الحقيق قولوا هذا لي قولوا عبيداً من الواضحكم قولوا عزيلاً لله على التعوزات بشر آساه الله الاتفاد والحقمة ومجبوره حيقول من دون الله كيف ذلك لا يفرحه. ولا ينزل ذلك أبداً ولا يتأثى من لا يتأثى من ولا من غير يقول الناس: وما أرى الله كما يكون من عبيداً لي أو كون لي في لله لا أقول له كُن عبيدين لربكم عبيداً له قادرين أدل وذلك بما يهيها أيضاً رسال تُعلمونه وطدروا لهم <تصفيق> يُحِلُكُم ترى قد وَلَا يَأْوَاكُمْ أَنْ تَتَّحِدُوا الْمَلَاثِكَةَ وَالْنَبِيِّينَ عَبْدَاهَا لا يؤمن البشر أبداً و تتعرضنهم حيث لا يؤمن الناس أن أرداء من ذو إذا ويأتشدوا النبيين أرداء من ذو إذا ألأ لكم بالكفل بعد أن يتقالكم مسلمون هل نحو هذا وهل يبقى وهل يعطيه أنبيو عاق ثابت إلا إذا قال للناس يا بني إسرائيل يمضون رأى ربي وأبدانه إنه من يشيرك بالله ومن يحرم الله عليه الجنة هو الله الغد. وينما يرجع ويعينك يا رب القيامه هل يقول الناس تتدون وهميا الى علم الدور الاحوال الحال ما يقول اي ان اقول لا لله العب ان يقولوا في ان يكونوا على عتك انا راك اكثر على وعيفتك الا على ماذا له؟ أيها الرسول لا قلت له إلا ما أمرت به أن, أمر أن الله ربي ورحمه هذا ما قلت له له فقلت على ذلك قال كُلْ عيادة إله وإله هذا اكتراره هذا قابل يجب أن يعلمه أهل الله وان تعرفوا كيف حربها اليهود والكفارة الكلمة الماضية ثم تحديدون الآيات عن النساء والعهد الذي أرده الله على النبيين جميعا فالله عرض نساءا وعهدا على البيت مبينا له انه كذا جاءهم رسولون محفوظون عليهم ان يؤمنوا فيه وان ينصروا فإذا بعث رسول بالكتاب والأمر فاشدنا ثم رسول الآب مغطئ لما تعرف وجد على الرسول الأول أنه يمين وعلى رسوله وأن يكون فيه مكان يساعده وأن يؤديده كلهم من القرد هذا إذا أرد الله ليكافر المبيين لما آتتكم ثم جاء الله المصدقين ومعكم لترينه من الله ولا تنصرون أرد الله النساء على السبيلين نعم وحظة في النساء لا نحن على ذلك مدفن. وعاركي ومسابي فقال الهولة عبراغنا هذا لا لها دعم النساء وانتقرار جهالة هذا الشبب وانا معكم من الشببين هاي الأكيد وانا رضوية وانا تقبيت في النساء الأكثر من هذا نساءكم ثم ما لهم عوونهم على الله عبدالله قالوا بعد التقرار والعهد والتسر والمية شهادة منه هم الموضة هذا كله شهادة من الله عبد وجل وهو قرر على قراركم وعقدتم وعقدتم على ذلك أخر هراروا أقرارنا هرار نشهده وأنا معكم من الشاهدين قل لها أي طريقة وأي أسلوب أكثر في الترتيج فالتحضير أكثر من هذا بعد ما عليكم الله المساء على كل يوم انه خذنا يكمل بعيد الرسوم يدعكم فيدعون تسألوا أعبركم ان على ذلك من الإسرع ويعدد على عرض هذا الشكل يهنا سنة ميركارة وإطرارة وشهادة لما كل عاديكم نقول أنا أشحلوا وأنا معه من الشام وبعد هذا يكون نفاقا غريضا قويا مؤقتلا لا يكون فإذا <تصفيق> أبرك نبي نبيا وجد على الأول أن يؤمن به وأن ينصره وأن يؤيده وأن يقوم كنا كنا نجدين من عمر وعنوية أبعا جديدة وعنوية ازاي من هذه الشعر المدنة الطوارات صررنا راتو الله وقال لها مواجه وقال يوم التحمل الأولى تمت عن الواجهة في اليوم والنقص عقير وضيح الذي لو كانه ولو كان يدوى ريسا عن يدوى نوى السعر مع الناس يبقى لديك اشباع مرسى واسباع ريسا اليهود والنفار على اليهودية والنصرادية معلهم حاطب اذن تتولوا عن هذا الدين وتتولوا عن النساء الذي اخزأ على مرسى وريسا وعلى سائر الاميال إذن لا الدين ذبياء محمد ولا النزاعهم على ذائل الأنبياء لو جاءهم رسولهم مصدقون لما معه لتؤمنوا النبي والمصور حينما أتبع موسى وعيسى تغسى موسى وعيسى حياه لابتبع النبي محمد الأواجب عليهم أنه تتبع الله ولا تقردوا عن الدين ولا تتنفسدين. بالغلادات السابقة لأن أبعال الغلادات السابقة لو كانوا موجودين ما وزعهما عند اتباع هذا الناس هل فتنصرفون يا معهر النحوذ يا النقار هل عن هذا الدين وحيث تتولينا ومحن تتوليكم فأنتم خارجونا خالد عن انفع الله وبارك عن على والعهد الذي حفظه الله على انجلاء وروج النور واهدي لا يغد هذا ان يتبع اليهود ولا قرار هذا لا بد أن يتبع اليهود والنصارى رسالة النبي محمد صل الله عليه وسلم لأن الله قد أخذ النصارى والقرارة والعهد والبراء والشهادة من الانبياء على استباع أي رسول يتبعهم ويصدقون العهد فاذا كانت الرسول قديم وإذا كان النبي محمد صل الله عليه فلا بد أن يبتري عبد الله ونصار فإلى أعرضه وتولى فهو الكاسكين الخارجون عن دين الله فلن تولى بعد ذلك فهو الكاسكون الخارجون عن دين الله وعن طاعده والخارجون عن الميثاق والعهد والأسر والشهادة خارجوا كل ذلك. <تصفيق> فأمناه هم يدعون أنهم أجباء موسى وموسى. ولا ترفع يا ايها الحياد لا تفعلوا الا انباح هذا الوقود قائم بالتاه القاتمه فهل ترون يقتلون العدل ويوكلونه هذا ولا الوقود للمسار كيف يجب ان يحكم القرار انهم انهم كنا يستبعون محمداً صلى الله عليه وسلم اللهم تشقوا وحارفوا عن أم الله ومن تعانى بعد ذلك حقنا لكهم تشقوا وقد دين مغلق الزاق وعلى دين أجمع عليه السن القلوب أجمع في السنوات والشمس والقرض النبو والجواء والجبال والسلال والشجر والدار أجمع النوم على الاستثلام وإسلام وإبعاء الله فكيف يبني هؤلاء في الضوء الذي يحضر النقار غير السلام أما لا يبني الله يبهل ولو لنا من في السماوات والأرض قوعة وفهل كيف يبني دينا غير السلام ومن غير السؤال ثم يظهرون أنهم أجباء موسى وإيسا فقد تفض على موسى وإيسا عبدالله الثلاث وعلى تالي من الأمبياء أنهم يؤمنون للرسول الذي يكتينه ويخذب الله تعالى يؤمنون للرسول والصغيرة وقد جاء لبي محمد يخذبون للرعب ووجد على أجباء الثلاثة بقى. من المياه والمكسي والأوصور حيث تفظ Pon cùng لهم كلها التفاعل ، على إجماعي الكل فحيا قاموا عليактер اكلمات الكل قاموا علي rippedware ان يتنيع الكلات عن الزواجات وفقدم عن ضمن salaries Charles Young هم قاموا فما درينه هو الكف اوليائه مرتبطون فما يريد الله لدعوه وله اكلم من الصلوات والعمر فهو وقاه ويذكره انه يراقب حاضر الذي يؤمن دنياه على ذنه بها عمله صلى الله عليه وسلم على, على من الوباء فنحن رؤمن رسل وقل لي أخوه قلت لني عن ذلك فنحن رؤمن رسل لا مقربتك بين أهل منهم لا يولدك بين نبي دين محمد طبيعي من التوائل الثاني والقرافل وثائل من الأنبياء والقرسل جميعا جميعا فإذا يكونوا ورسول الدخاء من الآيان وقل قل قل أمانوا بالله وما أمزنا إلينا وما أمزنا إبراهيم وإن أعليه الحق ورحبه الأصباح ورحبه ومعبته ومسوائيثا والنبيون ورحبه في تأيقه وفي تأيقه النبي محمد تؤمن به أكثر من نوشى وعنه لا يخلقه بين أحد منه فهم ونقمئ بالطورات والجير والزهور اللذي لذلك من يفتح لك فرقكت من الكتب ولا يفتحكت من تغلق ونحمد الله محبا مجمعين من القادم وستسيون الله مستسيون فأكد أكبر من هجو آخر والاستماع بالسلاة والاستماع الكتب والاستماع الأنبياء والاستقرار والعهد والمساء والشعادة كل ذاتك تحسينه هذه الآيات فمن يقضي على هذا المنهج فهو الثالث ووالذال وفهو الذي يقضر على الإجناع وفهو الذي يجعله في الآثرة نصيب وفهو الخارج ومن يجعل هذا المنهج فهو يجعله ما يجعله بعض فقدر فقدر اتباع الرسول. يا الحسول فقد الياهود والنقار فقد الإيمان فقد الناهجة فقد اتباعه من هذا الرسول فاطبع الملاهجه المهزة وفقدرهم مقطع رعا حيث الله تتبع عن من الله الجرم فضاع الإيمان بالله فضاع الإيمان بالله من ولم يعد عن عنده إلاه ونصرقوا عن كل هذا فتفضل فتفضل الى حد والعطاء أعطى الجزائرية والعطاء فيذبوا وتفضل وعطاء في ملك المحيلة والعطاء لأنهم فقدوا سلطة بالله سلطة بالله لأن عميك من؟ من الذي يعملونه؟ الله مغيره بالثلاثة الله الذي له ابن. الله الذي جعل الله الغيره او جعل الله المسيحة اذنك؟ من الذي يعملونه؟ إلا لله ولين الله فقطع هذا الزبط من حجرة وحلعة بالسلح فهو رحمة مدنياتهم وعضاراتهم جدان وهم في والحيرة والاسترار لعملون هكذا نجد هذه العضارة للدنيات ولذلك قلقوا فالطرقوا والطرقوا وأبدا لكذا قطع به وكتفرقوا بالمطفوق وعقدوا من يجمع الهولوجة فلا لا تسيرون هربوا هربوا بالمخذرات بالحشيش والأسيون كما هربوا بأمير قمالين وغيرهم للمخذرات الحديثة هربوا هربوا المواقعين ملكوتهم بشكل رسلت اللي لأن الواقع تليهم نحن نكون في جاهلين، وانضهرت أوضاع وأنوار، ونرى الحرارة، ونحمى على كل بلد. نحن، نحن في بلادنا الشرق لا نشعر به الشعور الحقيقي، لكن نحن نشعر به. نشعر به، ونحن معهم وسط العالم. نشعر بالثقافة والتاريخ والحياة والتراث. هذا سأقوله. وعلى اي شيء يأذره اتلعه من الزبط وظنوره من فلا لا ولا حفظة ولا غلوءة بين الأب والأب والأم والانتهاء ولا مزالة ان العهاده من الزبطع فلا من يستطيعون فيها ويأذرون حتى اذا لغانه تقطع هذا الشرار فيه استقرار وفي الحفظ والطاعم لا تطاع، إنهم الى إلى مجتمعه هذا الى إلى مجتمع الناس الذي لا يعرف أحملا ولا زيادة ولا خدر ولا شيء نهائي من معاني الكتيبة، نعم لا ولا يقطعون، بل يسيطرون عليه والملق. وحالة أخرى وحالة أخرى فكذلك تهارون مواسعهم الذين يعرفون كشاغوراً الخمار أو المخدرات أو يسرعون إسراعاً في او الأمور أو في سياسة من السيارة أو دعو ذلك يسرعون هاردين مواسعهم الذين من جنوبهم أين البناء الذي يهرحل إليه؟ أين العقيدة؟ أين التوحيد؟ الذي يستحق؟ الذي تطمئني كلامه <تصفيق> بمعاركة فالذكر الله الذي آدم وتطمئني كلامه بذكر الله أنا منذكر الله القلوب. الله, فبذكر الله. فأخشعوه من هنوب الذين يحشونها الظهر ثم تليل جذوبه يقلونه لذكر الله أين هذه المعالم؟ أيها الطمئن الله الذي يجبونها في قبول الخيشة والذكر يؤمنون أين الهجوم والاستقرار؟ في التفكير في ذكر الله في الإنان في البنى. في البلد في فطار وطار وطار فانهم وقلوا الى ان ينسعنوا فكمن مليه عندهم الملايين بلايين ثم يسترجعوا لانهم بحق انسعوا جديدة الواقعات فما قابل لك عنهم الملايين ولا جفع عدنهم الملايين ولا افادتهم ان ينهاج ولا قابلت عن حضارة الملايين لماذا يجدوا فمن راى من العيش وفي صعب من الرمالات قال المرء لا يجد قد الثمن اي يوم ان يجد يهدى من الريم ول الحديث فلا يجد ان الذي يرحل على المرور طاره في الليل لا يجوز في خاطر ولا من على المات وعلى وعلى ما يذل كل منهم واعظم ما تصحون انت ومثل في السويد ستجد نجد ان الى الوضع ورفضوا الى الوضع على اعلى مستوى منزل ومع ذلك فاذا امود في السويد مكاتب مكاتب الانشن للرسول الى قوارب العشن لا في للانتعار ويستور فيها من يريد الانتعار الكثمات او النوع الذي يريده ان ينذكرني حيث انت احضره وضعه اذا انت عايزه الوضعه بكهرة بالنار بالتبطن الشابط فأطبع جزك على المزارة بالسلط اه الثاني في اعلى المستوى المجتمعات وعرقاها ومش شون إلى أعلى وسوا في المتعة وطاعة العيش. بحثوا عن المتعة بالنساء فتمتى. ثم لم يجدوا المتعة بالنساء فبحثوا عن الرجال ولا أقل. لا رضواهم في الله. وفعلوا فعل حرام لله. وواصل الرجال الرجال والنساء وشذ النساء وذبحهم السعاب ولم يجدوا المتعة. فأردوا فأخذ... فأردوا يتمتعون من حيوانات ها؟ وتمتعوا المرأة بجمعها وتمتعوا الرجل من الحيوانات فأردوا جزءا من هذه الحيوانات فهذا هذا الخلق والاضطرار لأنه لا إيمان بالأخرى لا من باليوم آخر ولا التقرار ولا كمحيولة ويأخذون وهو الذي قال لهدا في كل فيما تحمله كل ذره على ابناء الكون تصقوا في الكون بتكوين كل شيء في الكون ده حياته قليلة في هذا وقت وكي أحضر الله عنه في المنهج فعند الدين أرض الله الإسلام ومن يقول جلال الإسلام فينا صميميه واللهي وعند المراتات والخاترين أقرد الدين الله وله أسلامه من السماوات والبعض الله عنه وطرحة فعند الناهج. هو فينا بما امزل الليلة وما امزل عرافاء الأنبياء ومصر الجميعا لا مفرقوا لأحدهم منهم ونحن لأحد السنوات فهذا لا المثينة تقروا بهذا المنهة فتقروا البيانة القرى أو دعموا أنهم يستبعون رسالات لأحدهم لا يحديهم الله الآلية فالله للعرض والمنافق إلا الله كما الواحد ما ينزل وشه ان الرسوله واتى احمد بالبيانات ياتون بينات على صدق هذا الرسول فاتذكر لا تذكر ان الله اكثر من وارث وراكه بما ان عليهم لعن الله وهي الملائكه هذا الله وإن الله بعض هذا الدين الصحيح ويستبره هذا النهاية للحق إلا النبي يتابعون بعد ذاتنا وعطلهم فهي منور رطول العين أما الذين لا يتنبون الذين يتنبون على القفل ويزادون في القفل فلا قد ذلك إلا الذين ثم جداد القفل فيمسوا بالأرواية ومعيشهم كذلك فمن يقبل المتحده من الأرض ذهب ولا والثلاث كل هذا لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين فالذي يدعو هذه الرسالة ويجتبع عن هذا النهج ويجعو أنه مستبع لملايك الكفرة والثلاث لا توجد ثلاث دام مصوراً على هذه المنازل ان من مرحق هو وهو هذا الجيل فإن الله عزة والتي ثم اتفقوا من الايات معها هذا ضرورنا لأن اللي هم قادوا عليه لا تلقي بسهم ولا تلقي إلا الانفاق الحق الذي يوصله إلى الزرق عن تلك القديمة العلق فين شئ الارض الذي تحبها والدول لدي تحبها وما الذي المحب تابت عن جريك العريق انت نامل هذا الارض لك هذا عامل الله إذا قلت عن سلام الجرب حتى يمسطوا مما يحبون مما يحبون لا مما تكرهون ولا مما يبتنى عندهم بقاطة لا مما يحبون فهي تقفل الى بارة الجرية وهي درجة ناطيعة من العالية المصدر لن تقفل ولم ترى لها إلا إذا أنطقت من ملحب وآل المال على قببيه لن يكون مرحب ويبقى الوضعان على قببيه لن يكون لا تقفل لا يوجد محظور للمال الذي يحبه ومن الذي يحبه يحب الشيء لا يترك على من التحقيق يحب الشيء المطيع لو يوجد ان منها وعن طعن منها. منها. منها من لا الشيء الذي لن ترى ذره حتى تنفق مما تحبون فما تنفقه من شيء سيد الله عبي العين على ثلاث سنة فالثلاث الصالح بهذا فأنفقه من أجل الله ما يجبه من سؤول الله الرسول وهو الله عنه يوجد مننا القدم ويجب تجد مننا في فإذا نفيد أقول الله وضعه بإثمانا وعملنا بعد اليوم ثم نشد أبو القرحة يمثل من المنزل فسأت مؤسسة عن آله الأمر على رسول الله أخش إذن أنه يجب أن أبو القناة الضر وحدث من المنزل وعند الزنير الحديثة يقول أنا أولد كتبة أولدك فيها في سبيل الله وكان لديك مقرد وكان, النبت وكان في أصابي المجرد وكان للرسول السلام يأتب ويأتب من معيها ويأتب من سمالنا فأخذ أن يأذى معادي وأعذى معادي أن أدعى فتصرف فيها أن يأذى الله فقال بني غير ف... آه... ها... آه... هو جيد غير هو جيد قال انا قال ااا بيقول له راحت عليها الاقريبات فوزعها وقال عمر بن الخطاب ان اغلى حاجه عندي فهمي الذي وتحصل جوعة فيdf ändى طمرة للصغرات وحتى نهاية الدية طبعا يا بداء فعادة قبل الوحادي decent Όم 누구 على داد الإ ف leavesracح engineering وحتوا بالفجدكم شيئا امینه الله با حط من حق حق و خودت رعایت ماین ما از